بشتين جاخدات على بشت أولا يعلمون أر ما أفضه تهنزون أن الله هنديك خديا يعلم الزانة ما يسرون أو تشت أو تبشر كفره وما يعلنون أو تشت أو أشكرات كان تشت أشكرات كرتبوا حاشا الديث هزرخو أشوان بأو حلال خدات كان حلال في غنبره كان حلال يعني خدات على ب تشت خرك نكون زان